Ya Mahdina Ya Mahdina dirikna illahi la tatrokna yal mahdi tali ghalb tak wahna bamal mal liana ya bni al hasan والعظم والهم ويا الحزن والميحان لا تخلينا نصركب صوت الفاجع بدركل يا علي من ما فينا نار الغ ka quyina man yutfi an nar anar ya ادركنا قم والتي في الثار الثار يا مهدينا ادركنا الله لا تتركنا دنيا لصارت مظلمة وننتظر طلعات بدرة عرف اده يا اللي عليم كان زي العيل ومض صدرك ايوب مثلك مع الصبر والصابر ما صبر لحن صبرك يا عصد موسى حييك متى يا شيبه نور يا عمرك يا وارث الزهرائي بالحزن والارزائي يا ابنى الهودات الأثار يا مهدينا Ya matina and rikina la la أولا يعمل إحنا ننسى ويا هظم ننسى نصعى في الزهرة لو ننسى وجهي المرتضى الضابب دمي الطبرة والحسن بالشم من غدار وبقلبة يسار جمراء لو ننسى وقعة كربلا حل يوجي على العتره خير والوارا ولهف فيه قد قوي ضو بي بدمع مدرا ya mahdiyna adirikna بلأ جدك أخذ أخبار حاير وقاف بياني العداء ينظر جثات أنصار قدم الأكبر ضين وتاء وبالكبد تسعر نار منطاح الى كبر على الأريض ها حيوتي ها الدم نفسهم أبت اذ حتى قضى عطشانا الحزن وقفن الأعمار يا مهدينا Up enquanto na sem bandera aga студan. Mas medidas, medina aga hesitate, alla يا هات يا ابن العسكري البطلين نحيب والونى والجسام ليلك زفتك بدم الورد يدتحنا عريس وشوف ويلي الحرب على فن ما والذيره على الثاره دع لي العير يسوي الحين لما قضى من حوره للكون اصحى نوره يا ختي من للانواع Ya Mahdina Ya Mahdina Adirina يا يا الجفين موصوفه لك اخبار المحال من دم عيتي المذروف من ويجع عمك عنها يا المهدي رايد تشوفه بس هم صو بوا يتعاول جرمه يتففعه قد فرقل انفاسه فلندعوا وعباسه اتغاب بر الاسحار يا مهدينا اجركنا اصعب كل وضع في السخر من بيرس جدك لي حرام عفي الحرام حرام ويتامه ساعه ارجع بس يا المهر يسهيل الصوت غيا عادي ولينا وهي السري عليو يدور الجامع اثروا وغوثاكو عشاكه انت انساهو يا ابن Can I? <laughs>